الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنحن مع الدرس الرابع والأربعين من دروس أسماء الله الحسنى ومع اسم الحسيب والحسيب اسم من أسماء الله الحسنى معناه المكافئ معناه المكافئ أو من معانيه المكافئ ومن معانيه أيضا الاكتفاء المكافئ المثيل فلان حسيب فلان أي مكافئه مثيله نده والحسيب أيضا الذي يكفي من الاكتفاء يعني الله سبحانه وتعالى هو الكافي أي أكرمني فلان وأحسبني أي كفاني أعطاني فوق ما أريد حسبي الله ونعم الوكيل أي أن الله سبحانه وتعالى أما حسبانك على الله بمعنى حسابك على الله المعنى الأول المكافئ والمعنى الثاني الكاف والمعنى الثالث المحاسب من اللدية والمثلية ومن الاكتفاء ومن الحساب ويكون معنى الحسيب في حق الله تعالى في أدق المعاني هو الكافي حسبي الله يكفيني الله لا احتاج إلى غيره أي أن العبادة كلهم لو أنهم أطاعوا الله عز وجل لكفاهم أمر دنياهم وأمر آخرتهم الحسيب هو السيد الذي عليه الاعتماد السيد الذي عليه الاعتماد هو الحسيب وليس في الوجود حسيب سوى قد تعتمد على إنسان يحبك لكنه ضعيف لا يستطيع أن ينجيك مما أنت فيه قد تعتمد على إنسان قوي ولكنه لا يحبك قد تعتمد على إنسان قوي ويحبك ولكن قد لا تصل إليه إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير إذا من اعتمد على غير الله ظل من اعتمد على غير الله ذن من اعتمد على ماله افتقر. من اعتمد على عز عبد أذل اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت الحسيب الكافي الحسيب الند الحسيب المحاسب ليس في الوجود حسيب سواه يعني أقوى قوي في الدنيا لو اعتمدت عليه ربما توفاه الله وأنت في أمس الحاجة إليه ربما تغير عليك فجأة بلا سبب ربما تنكر لك لذلك الشرك أن تعتمد على غير الله كلمة حسبي الله ونعم الوكيل أي أن الله يكفيني هو القوي، هو الرزاق، هو الغني، هو العليم، هو الكريم، هو السميع، هو المجيب، هو الرؤوف، هو الرحيم، هو المعطي، هو المانع، هو الرافع، هو الخافض هو المعذ، هو المذل حسبي الله هو نعم الوكيل يكفيني احيانا مثلا الإنسان يتعين بوظيفة من ساعات دوام، ومعاش عاش لا يكتفي بها يبحث عن عمل آخر يبحث عن طريقة أخرى لكسب المال هذا المال لا يكفي وهذه الجهة لا تكفي كل حاجاته إذن يزور عنها إلى جهة أخرى لكنك إذا اعتمدت على الله كفاك كفاك وأغرقك بالنعيم كفاك وطمأنك كفاك وشرفك كفاك ورفعك كفاك وأعزك كلمة حسبي الله ونعم الوكيل من أفضل الأزكار وهي من أذكار النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا الإنسان سعى لجها ولم يوفق إلى نيلها ماذا يقول حسبي الله ونعم الوكيل إذا يعني سلك طريقا ثم رآه مسدودا ماذا يقول حسب الله ونعم الوكيل هو المؤمن يفهم على ربه فإذا كان مستقيما على أمر الله وثلك طريق فرأه مسدودا يعلم عينما اليقين أن هذا الطريق ليس في صالح آخريه لذلك وضع الله أمامه العراقيل لهذا يرضى الذي وعلمنا عليه الصلاة والسلام كان يقول كان إذا جاءت الأمور على ما يريد يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا جاءت على غير ما يريد يقول الحمد لله على كل حال ليس في الوجود حسيب سوى يعني ماذا بعد الحق إلا الضلال ما في جهات أخرى من دون الله تغني إطلاقا إما أن تكون مع الله فأنت المكتفي وإما أن تبتعد عنه فأنت في فقر دائم وأنت من خوف الفقر في فقر وأنت من خوف المرض في مرض وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها حسبي الله ونعم الوكيل وليس في الوجود حسيب سوى قالوا الحسيب هو الذي انتهى إليه كل شرفه في الوجود هذا معنى رابع فلان حسيب نسيب يعني مشرف مكرم أول معنى اللذ المعنى الثاني الكافي المعنى الثالث المحاسب المعنى الرابع الشريف يعني يكفيك شرفا أن تنتسب إلى الله قل يا عبادي الذين يا عبادي قل لعبادي الذين آمن هذه اليا... يا النسب وأنت منسوب إلى الله عز وجل نسبة تشريف تكريم قال يا أيها الذين آمنوا قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أنت منسوب إلى ذات الله عز وجل نسبك الله وشرفك وكرمك ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا يعني الله عز وجل فانك فلا تبتذل رفعك فلا تسقط شرفك فلا تسفل أعزك فلا تذل أعطاك فلا تصدث عنهم وقيل الحسيب الذي يحاسب أعماله على يحاسب عباده على أعمالهم طبعا هذا المعنى مر قبل قليل يحاسب الطائعين فيصيبهم على طاعته ويحاسب العاصين فيجازيهم على معصيتهم وهو حسيب كل كل إنسان لا تحاسب الله المحاسب لا تحاسب الله المحاسب الله عز وجل حساب دقيق يحاسب على أدق الدقائق وعلى أدق الكلمات وعلى أدق الذرات فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى إذا اقنت أنه سيحاسب لا بد من أن تخاف منه إذا خفت منه استقمت على أمره إن استقمت على أمره أقبلت عليه إن أقبلت عليه سعدت بقربه إن سعدت بقربه استغنيت عن الدنيا وما فيها من عرف الله زهد ما سواه إذا الحسيب الند الحسيب الكافي الحسيب المحاسب الحسيب الشريف وكل هذه المعاني لها وجوه تليق بذات الله وجلاله بعض العلماء ذكر أن الحسيب فيه ثلاثة وجوه الأول أنه الكاسب العرب كانت تقول نزلت بفلان فأكرمني ما كفاني امرأة سألت أميرا أن يعطيها من ماله أعطاها وأجزل قال له من في حضرته لقد كان يكفيها القليل وهي لا تعرفه فقال هذا الأمير إذا كان يرضيها القليل فأنا لا أرضى إلا بالكثير وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي إذا قلت الله الحسيب يعني يعطيك عطاء لا يصدق إذا الإنسان أطاع الله عاش له 63 سنة كعمر النبي بالأربعين تاب إلى الله واستقام طاعه 23 سنة يستحق جنة إلى أبد الآبدين ما معنى جنة إلى أبد الآبدين؟ شو معنى أبد؟ العقل لا يمكن أن يتصور معنى الأبد العقل. العقل لأنه لا يفهم إلا حجم معين وقت معين أما الأبد لا يفهمه يعني بعض المجرات بعد عنا 24 ألف مليون سنة ضوئية فنضرب ضرب انت مساء الضوء يقطع بالثانية الوحدة ثلاثمائة ألف كيلومتر ضرب ستين بالدقيقة ضرب ستين بالساعة ضرب أربعة وعشرين باليوم ضرب ثلاثمائة وستين وخمسة وستين بالسنة ضرب أربعة وعشرين ألف مليون سنة هذا النجم إذا كان واحد في الأرض وإلى هذا النجم أصفار كل مليمتر صفر الرقم كم هو؟ هذا الرقم قيمته صفر إذا قيثت يعني شوفي أبعد مكان في الكون هذا النجم الآن 24 ألف مليون سنة ضوئية طيب واحد في الأرض وأصفار إلى هذا النجم هذا الرقم ضعه صورة وضع في مخرجه اللا نهاية قيمته صفر معنى لا نهاية. مليار سنة، مليار مليار مليار مليار مليار مليار مليار, مليار. لآلف سنة. يعني تقول مليار مليار. لو واحد عشر ألف سنة مليار مليار مليار. الأبد أكبر. هذا الأبد ثمنه له أن تطيع الله عشر سنوات، عشرين سنة، ثلاثين سنة؟ هاي معنى المعطي يعطي ويجذل في العطاء. يعني. خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض على أن تفيعه في هذه الحياة الدنيا وما حرمك شيء كل شهوة أو دعها فيك جعل فريق نظيف ما حرمك المساء التي تتزوج ما حرمك المال اشتغل حرم عليك الكذب والزنا والخمر والمعاصي التي لا تليق بالإنسان فهذه الطاعات ثمنها الجنة إذا هو المكافئ يعطيه فيكفي حقيقة يقول سيدنا علي يا بني ما خير بعده النار بخير وما شر بعده الجنة بشر وكل نعيم دون الجنة محقور وكل بلاء دون النار عافية يعني عطاء عطاء في الدنيا لا يسمى عطاء إطلاقا ينتهي بالموت ما بعرف إذا كان صوت الموت واضحه واحد له قريب له صديق له جار راعى المختفل بعد ساعتين بالقبر وين غرفه نوم سيارته بيته امكاناته مكانته منجزاته انتهى قطع اخواننا الكرام لا يمكن أن يسمى عطاء الدنيا عطاء بالنسبة إلى الله عز وجل هذه الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر والآخرة وعد صادق يحكم فيه ملك عادل لما النبي بيقول والله لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سق الكافر منها شربة ماء هذا كلام من؟ كلام من لا ينطق عن الهوى لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما ماسق الكافر منها شربة ماء فإذا الواحد رأى بيت فخم جدا أو مركب فخم جدا أو أرض أو بستان أو مركز تجاري كبير وقال نياله هنيئا له صفر لما خرج قارون على قومه بزينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى حسيب أن يكفي العبد يكفيك كل مؤنتك ورس الحديث القدسي أن يا عبدي كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك لا تتكلف اتبلغني الذي يصلحك أني أعرف ما يصلحك أعرف ما يسرك أعرف ما يرضيك أعرف ما يسعدك كل لي كما أريد ولا تعلمني بما يصلحك وفي حديث آخر كل لي كما أريد أكل لك كما تريد في حديث ثالث أنت تريد وأنا أريد فإذا سلمت لي فيما أريد كفيت كما تريد وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إلا ما أريد الحسيب هو الكافي قلت الآن حسبي الله ونعم الوكيل يكفيك مؤنة الدنيا والآخرة يكفيك كل الهم مهما ضاقت عليك السبل مهما احكمت حولك الحلقات ورب زلة يضيق بها الفتى زرعا وعند الله منها المخرج نزلت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظن أنها لا تفرج كن عن همومك معرضة وكد الأمور إلى القضى وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى فيرب أمر مسخط لك في عواقبه رضى ويربما ضاق المضيق ويربما اتسع الفضى الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضة الله عودك الجميل فقف على ما قد مضى حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل ورد هذا هذا ذكر أن تقول حسبي الله يكفيني صحتك بيده أجهزتك بيده زوجتك بيده الأقوياء بيده ضعفاء بيده من فوقك بيده من تحتك بيده طعامك بيده رزقك بيده فتقول حسبي الله ونعم الوكيل تعالى الامر الثاني أن الحسيب بمعنى المحاسب فالله يحاسب خلقه يوم لقائه يحاسبهم في الدنيا ليربيهم ويحاسبهم في الآخرة ليجازيهم حساب الدنيا تربية وحساب الآخرة جزاء يحاسب يعني أصف كثيرة جدا أسمعها من إخوتنا الأكارم مرة أخ قال لي قال لي أنا عندي معمل ألبسي دخل لعندي أخي من المسجد يعني لما علم أنه أنا عندي معمل ألبسة قال براعيني أخونا طلب مني ست قطع وأنا أبيع أربعمئة دزينة أنا, باي أنا معمل أبيع بالجملة فلما طلب قطع ست شعرت بالهول قال له لا أبيع بالمفرق أعذرني قال لي بذكر وحده ثلاثين يوم ما دخل بيته زبون ما عمله زبون اللي حتى نشي في دمي ولا زبون الله حاسبه كبر هذا كبر قال لك 3 قطع الدرويش فقير وحيعطيك ثمن ومتى ما بدك ما حاسبك هو لقيتها انه هي اهانة الى انت عندك 300 قطعة 300 دزينة بكبير فقال له أنا ما ببيع انفرق قال له الله 31 يوم ما فات معمله انسان اللي له عندك مثل أيام الإنسان بتكبر بيتكلم كلمة قال لي أخذنا إخواننا اليوم إنسان كبر وكبر وكبر حتى صار مالك له شيء 40-50 طيارة مدنية شركات و20-30 فندق خمس نجوم قال أنا حدودي السماء بعد أن قال هذه الكلمة تهاوى إلى الحضير قصة مثيرة فجأة شد الحبل وسحب من تحته البساط فإذا في هو بقبض الله عز وجل الله بحاسب هذا المعنى الثاني اول معنى الله بكافئ المعنى الثاني الله بحاسب الضبط كلامك الضبط حركاتك سكناتك الضبط جوارحك الضبط دخلك الضبط انفاقك الله بحاسب حسيب نعم إخواننا الكرام كل ما كبر عقلنا وكبر إدراكنا بيزداد خوفنا من الله وكل وكلما صغرنا أمام الله الله يكبرنا أمام الناس كلما صغرنا وتواضعنا وافتقرنا أعلننا عبوديتنا لله عز وجل ويا رب أنا لا شيء أنا جاهل أنا ضعيف أنا فقير أنا لئيم يا رب أنت الكريم أنت الغني أنت القوي أنت العالم كلما أعلنت عن ضعفك وافتقارك وعبوديتك رفعك الله وكلما قلت أنا وأنا خفضت الله عز وجل مرة الواحد بأوروبا الشرقية قال إذا كان حملها الصفصاف الصفصاص إجاز أنا أزاحا مركزي فبعض أيام أزيح فجاء الناس ووضعوا الإجاز فوق الصفصاف. محاسب الله بحاسب قال منهم من يكون حسابه يثيرا إذا كان مؤمنا فهو من أهل النعيم الدائم ومنهم من يكون حسابه شديدا على الفتيل والقطمير وهم الكفار والحسيب الثالث هو الشريف بيت حسب ونسب في التعبير الشائع الحسيب هو الشريف من هو, من هو الشريف الذي لا يرتكب المعاصي الذي لا يدخل لا يكذب لا ينافق لا يذل لا يغتاب كلما الإنسان تنزح عن المعاصي صار شريف أما مو لأنه ولدان مثل بعض البلاد مثلا يعني أن الأسرة الحاكمة ببعض بلاد النفط مثلا لا هؤلاء أشراف لا يتزوجون إلا من أشراف من نجد من كذا لا تقول أصلي وفصلي أبدا إنما أصل الفتى ما قد حصل شرف الإنسان بطاعته لله عز وجل. شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس شرفك بطاعتك لله وليس هناك شيء آخر إذا المحاسب الكافي الشريف والشريف الذي له صفات الكمال والجلال والجمال جلال وجمال وكمال هذا هو الشريف بعض العلماء قال الحسيب هو الذي يكفي بفضله ويصرف الآفات بطوله يكفي ويصرف وقيل هو الذي إذا رفعت إليه حوائج قضاها وإذا حكم بقضية أبرمها وأمضاها وقيل هو الذي يعد عليك أنفاسك ويصرف بفضله عنك بأسك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 فأشهد عليهم وكفأشهد ب... عليها وكفى بالله حسيبا أنت مات ماليا. إن كنت في حاجة فلك أن تأكل منه بالمعروف. العلماء قالوا الأكل بالمعروف أن تأخذ حاجتك أو أجر المثل أيه ما أقل. يسمى له مئة ألف. أنت تعملها في عملك التجاري ربحة عشر ثلاث خمسة إلك وخمسة لصاحب المال مثلا أنت بكفيك أربعة تأخذ حاجتك الأربعة دون خمسة أنت بكفيك خمسة عشر أما نصيبك خمسة تأخذ الخمسة حاجتك أو أجر المثلي أيهما أقل هذا إن كنت فقيرا أما إذا كنت غنيا فعليك أن تستعقف من الذي سيحاسبك من الذي يعلم ما إذا كنت فقيرا أو غنيا إن أيام الإنسان بيكون معه مال يتيم. يضعه في صفقة تجريبية فإن نجحت يدخل ماله فإن لم تنجح في التجارة ربقه غزارة بإلا لا النبي قال لا تجعل مالك دو ماله دون مالك لا تعمل ماله دريئة لا تجعل ماله دون مالك اتجرب حقل تجارب في تجار يعني بضاعة ليست معروفة يمكن ان تربح ويمكن ان تخسر فجمعوا اموال لغيره يضعوا هذا المال في هذه الصفقة فان خسرت اسمه ونصيبه هذه تجارة ربح وخساره وإن ربحت أدخل مال له في هذه الصدقة. هذا من الذي يعرف هذه الحقائق؟ الله عز وجل هو الحسيب الذي يحاسب. إخواننا الكرام في حالات التجارة وفي حالات في العلاقة بالنساء وفي علاقات اجتماعية لو معك أذكى إنسان على وجه الأرض لا يكشف نواياك ولا تصرفاتك، لكن الله يعلم، يعلم، فالله هو الحسي. يعني صفقة، أنت تاجر، أموالك الأساسية في الصفقات الرابحة، المعروفة، الثابتة، التي إذا اشتريتها بيعها مضمون وربحه وفير مالك الشخص في هذه الصفقات. معك ماليتي، مال الياتين. مال أنت بتعملو حقل تجارب ماليتي. مال وين في صفقة غير مضمونة، غير معروض النتائج؟ تضعوا هذا المال في هذه الصفقة، فإن ربحت أدخلت مالك مكان هذه مكان هذا المال، وإن خسرت قلت للناس وأنت معزور هذا تجارة هذه ربح وخسارة من الذي يعرف هذه الخفايا، الخلفيات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 الله بحس والله أيها الأخوة لما الإنسان يرى أن الله يراقبه بثير دقيق بمعاملته دقة تكاد تكون خيالية قبلا كل شيء بحسابه سمعت قصة يمكن سمعتوها مني سابقا إنسان توفيت فيما أعتقد خالته قال لي بعد أن توفيت لثمان سنوات وأنا أراها في المنام تحترق يقول لها ما, ما لك يا خالة تقول له الحليبات ما الحليبات؟ ثمان سنوات قال والله أراها في المنام تحترق في خالة مرت, مرت أب وعند أولاد زوج فكانت تضع للحليب الذي سوف تفقيه لأولاد زوجها ماءا نصف ماء نصف حليب. أما ابنها الذي من صلبها حليب صرف كامل الدسم. ثمان سنوات وهي تلتهب. طيب لما الزوج يرى كأس كأسما الآن حليب وكأس وكأسما الآن حليب، يتبخر وشرب. الطفل ما عنده إمكانية يميز إنه هذا مغشوش ما مش راض. فمن الذي يعرف هذه الحقيقة؟ الله عز وجل يعرف إنه هي. لذلك. هكذا طبعا المنام ما هو حجه بس به فقط مو يعني المنام يعني قطعا بجنم لا لكن يستانس به انسان يطعم ابنه الحليب الصرف كامل الدسم وابن زوجه الحليب المخشوش لذلك الله عز وجل الكبير هو حسيب لا تحاسب الله المحاسب واحد له اخ عاني سكن في بيته زوجته تبالغ في إهانتها هو مع زوجته المرة جالس هو جالس على مقعد على يعني سرير وزوجته إلى جانبه تختو على الأرض أعدة هيك أراد أن يشرب ف يعني ركلها بقدمه ائتني بالماء فبكت من شدة إهانتها أهينت أمام زوجتي أخيها ثاني يوم في سفر لحلب صار في حادث سر أصيبت رجله اليمنى وأصاب مرض الموات القرقرين فقفعت من أعلى الفخذ هذه التي ركل بها أخته ليهينها أمام زوجتي. الله كبير لا تحاسب الله المحاسب يعني إنسان يتجاوز حدوده يتكبر ياكل أموال الناس بالباطل الله عز وجل كبير وكلما زداد عقلك ويزداد إدراكك يزداد خوفك من الله تلاقي المؤمن والله أيها الإخوة ينخلع قلبه من خوفه من الله مرة قال لي واحد أنا ما بخاف من الله طالب أردت أن, يعني أن أحجمه قلت له يا أبني الفلاح أحيانا بيأخذ معه ابنه الصغير على الحصيدة، يضعه بين بين سنابل القمح، قد يمشي إلى جانب ابنه سعبان هكذا قطر جسته، طفل لا يعرف أنه سعبان يضع يده عليه، لماذا لا يخاف منه؟ ما في إدراك؟ كلما ضعف الإدراك ضعف الخوف، كلما زاد الإدراك ازداد الخوف. يوم تلقى الطبيب عم بباله بغسيل الثاكة. بالبربنجات واليا بالصابون لأنه طول النهار عم يشوف الأمراض الانتانية والجراثيم والتهابات الأمعاء والديزنطري عم يشوف أمامه بالمخابر وأمراض جهاز الهضم والإسهالات فهذا الذي يراه يدعوه إلى المبالغة في التعقيم والتنظيف كلما زاد علمك يزداد خوفك من الله الله محاسب صاحب أكبر معمل حلويات في لبنان كان يصدر كل يوم طائرة طائر شحن إلى بعض دول الخليج والسعودية طائرة يأكمل يعني يملك مئات بل قريبا من ألوف الملايين مرة دخل إلى معمله يراقب العمال لم يعجبه عمل عامل في عريكة المعمول قال مسك العريكة وضعها على الأرض وعركها بقدميه وحزاؤه في قدميه ليعلم هذا العامل كيف تكون عريكة هذه العجينة فقال له العامل يعني تهيّب أن تكون بالحزاء قال له الناس يأكلون من تحت قدمي. بعد شهرين قطعت قدماه وهو الآن في بريطانيا مقيم في بريطانيا قطعت قدماه من ركبتين بالقرقرين الله محاسب القصص كثيرة جدا أنا أذكر قصص يعني عادية القصص لا تعد ولا تخصى لأنه الإنسان في عنده قدرة على البحث والدرس والتنقيب والمتابعة والتأمل نرى العجب العجاب الله محاسب افعل ما بدا لك اعملوا ما شئتم لكن حساب الله في الدنيا حساب تربوي أما حساب الله بالآخرة حساب جزائي بالدنيا يحاسب ليربي لكن في الآخرة يحاسب ليجازي هذه آية أولى الآية الثانية وإذا بتحييت بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبة هي التحية تنطلق من كبر من تواضع من رد الجميل من محبة من كراهية من بروتوكولات كما يقولون من أسلوب حضاري غربي من تحية إسلامية كل مشاعر الذي يرد السلام من يعرفها؟ في أشخاص عندهم قدرة على التمثيل كبيرة جدا قالوا عن الدبلوماسية هي التعبير عن أسوأ النوايا بأحلى الألفاظ أحد تعريفاتها اللازعة ممكن تكون لك اكتثامة شكلية ومصافحة حارة وأنت تغدر بهذا الذي تصافحه، فهذا السلام في وراء غدر، في وراء محب، في وراء إخلاص، في وراء انتقام، في وراء طعن بالظهر، في وراء السلام حب، في وراء السلام كراهية. من يعلم هذه الحقيقة؟ كل إنسان بيقدر يصافح بمودة ويبتسم ويسني، بس النوايا الداخلية. فجاء جاءت هذه الكلمة. إن الله كان على كل شيء حسيبا بعد رد التحية طبعا معظم الناس يطرحون السلام ويتلقون رد السلام بس النوايا المشاعر الخلفيات الحيثيات ما بين السطور هذه لا يعلمها إلا الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا يعني إذا الإنسان خشي الله وحده وتحمل المشاق وتجشم المتاعب لأنه خشي الله وحده وبلغ رسالته ولم يعبأ برضاء الناس من الذي يعرف حجم تضحيته حجم ما يعاني طبعا من السهولة أن ترضي الناس وأن تنجو منهم وأن تسمعهم ما يحبون لكنك إذا كنت صادقا وكنت مخلصا ونطقت بالحق ولم تأخذك في الله لومة لائم ربما أتعبك الناس وربما ثاروا عليك وربما انتقدوك وربما طعنوا فيك طيب من الذي يعرف حجم التضحية الله جل جلاله لذلك الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيما ونضع الموازين القسط اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خرد لأتينا بها وكفابنا حاسبين يعني أدق الأعمال أدق الذرات فتيل قطمير النقير نقير رأس النوات المدبة بالقطمير غشاء الفتيل خيط بين ثلقتيها لا تظلمون فتيلا ولا نقيرا ولا قطميرا ولا ذرة ولا مثقال حب من خردل، ولا ظلم اليوم ما كان الله ليظلمهم الله حسيب لأني ومن يغفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير يعني إن تكلمت أو لم تتكلم. إن أبحت أو لم تبح إن ذكرت أو لم تذكر فالله سبحانه وتعالى يحاسب الله أكبر الله. فيك. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل مهما تألب عليك الناس مهما اجتمعوا مهما تآمروا قل حسبي الله ونعم الوكيل كلهم بيد الله عز وجل فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم مهما اجتمع الناس على أن على أي يضروك على أن بك الألم قل حسبي الله ونعم الوكيل أنت أقوى منهم بالله يا أيها النبي يكفين شرفا هذه الآية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسب حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضه ورسوله إن إلى الله راغبون من أحبنا أحببناه ومن طلب منا أعطيناه ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا من اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا يعني قل حسبي الله يكفيني الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه حسبه يكفيه إذا واحد له قضية بالقضاء ومعقده وصار مداخلات كثيرة وخصمه قوي وفي في مطبات أمامه إذا قال حسبي الله ونعم الوكيل الله بيدافع عنه فإذا شعر إنه في عنده موادر مرض خطير قال حسبي الله ونعم الوكيل الله عز وجل يزيح عنه المرض وإذا مريض فهو يشفي هذا هذا من أنواع الذكر الراقي جدا أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل يا رب أنا انتجأت إليك واحتميت بك واستعنت عليك استعنت بك على من يعاديني وتوكلت عليك أنت حسبي ورجائي وزخري وملازي الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول قال تعالى فإن تولوا عنك فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الآن في نقطة دقيقة جدا في الموضوع يقول أحد العلماء إن كفاية الرب لعبده أن يكفيه يكفيه في جميع أحواله وأشغاله وأجل هذه الكفايات ألا يعطيه إرادة الأشياء يا رب خير لي واختر لي اختر لي أنت. هاي أرقى درجة. من أنواع التوكل خير لي واختر لي يسر لي ما هو ما فيه صلاح لي في ديني ودنياي هذا دعاء الاستغفار أساسا اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر فلاح لي في ديني ودنياي وعاقبة أمره فيسره لي إن كنت تعلم أن في هذا الأمر يعني مثابة في ديني ودنياي وعاقبة أمره تصرف فصرفه عني وصفني عنه قال إذا علم العبد أن الله هو الذي يكفيه لم يرفع حوائجه إلا إليه ويعاب من يذكر الرحيم إلى الذي لا يرحمه إذا أيقنت أن الله وحده هو الذي يكفي لا تسأل غيره قال فإن الله سبحانه وتعالى سريع الإجابة لمن انقطع إليه إذا أنت متجه إلى الله بكليتك ولا تعلق أي أمل على من دونه سريع الإجابة وتوكل في جميع أحواله وتوكل في جميع أحواله عليه أما إذا كانت حاجته هي في حق الله محضا طلب الهداية طلب الهداية طلب الistiqam طلب الرزق الحلال طلب الكفاية هذا الطلب يجاب فورا لأنه في حق الله أما إذا طلبت الدنيا فهناك وضع آخر لعلها لا تنفعك لعلها تؤذيك لعلها تبعدك لذلك قد يجيبك وقد لا يجيبك إذا كان أدعية متعلقة بالآخرة سريعة الإجابة قال من علم أن الله كافيه لا يستوحش من إعراض الخلق ولا أنسو بهم. إذا عرف عرف أن الله كافي لا يستأنس بالخلق ولا يستوحش إذا ابتعدوا عنه. الآن الإمام الغزالي يذكر في اسم الحسيب أن الله من كان الله له حسيبا كفاه والكفاية دقيق التي يحتاج الإنسان إليها كفاية دوام وجوده. وليس في الوجود شيء هو وحده كاف لشيء إلا الله تعالى يحتاجه كل شيء في كل شيء ليس في الكون إلا الله وحده هو الذي يكفي كل الخلائق قال فإنه وحده كاف لكل شيء لا لبعض الأشياء وحده كاف يتحصل به وجود الأشياء ودوام وجودها وكمال وجودها فإذا أردت الوجود واستمرار الوجود وسلامة الوجود وكمال الوجود فقل حسبي الله ونعم الوكيل حتى إذا رأيت أن الابن محتاج لوالدته، لولا أن الله أودع في قلب الأم هذه الرحمة وأسال من سديها الحليب لما كان هذا الطفل مكفيا بأمه فإذا بدا لك أن الطفل مكفي بأمه فهذه كفاية الله له الآن من أدب المؤمن، من أدب المؤمن مع ربه أن يعلم أن الله سيحاسبه غدا على الكبير والصغير، ويطالبه بالنقيض والقطمير. ومن وراء علم العبد بهذا يحاسب نفسه إذا علم أنه سيحاسب يحاسب. نعم. يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه غيره ويطالب قلبه بالقيام بالحقوق قبل أن يطالبه سواه ومتراقب العبد معنى الحسيب وتجلى له نور القريب إن بسق في قلبه نور فإذا نفسه تحاسبه على تقصيره في الطاعة وتذكره بالحساب يوم القيامة أرسل طعام إلى البصرة عن طريق وكيله قال له بيع الطعام بسعر يومه هذا الوكيل وصل البصرة استدعى التجار نصحه أن يؤخر أسبوع فقط يدفع السعر فأخره أسبوع وربح أرباح طائلة وبشر موكله بهذه الأرباح جاء الجواب ادفع السمن كله لفقراء البصرة فقد دخل على على على مالي الشبه أنه حبس الطعام ليزداد سعره صار محتكر والمحتكر خاطئ هذا الحسين جاءته رسالة أنه قصب السكر قد تلف فاشتري السكر فذهب إلى السوق واشترى السكر بعد حين ربح ثلاثين ألف دينار بعد أن ربحها تذكر هذا الذي اشترى منه السكر ما علم أن السكر قد أصابته آفة فبعه بهذا السعر قال له يا هذا أنا جاءتني رسالة من غلامي أخبرني بها أنه قصب السكر أصابته آفة فأقل هذه البيعة قال لا والله أنت بلغتني الآن لا كان ينبغي أن أبلغك قبل هذا وقد شرائي للبضاعة قال له أنا سرحتك أنه والله لا أقبل ولا أنام الليل إلا إذا أقلتني من هذه البضاعة كان السلف الصالح حاسب نفسه حساب عسير رجل تزوج امرأة ثم تزوج عليها امرأة ثانية خفية الأولى علمت فسكتت ما زوجها أرسلت نصيب ضرتها من الإرث قالت لها ضرتها والله لقد طلقني قبل أن يموت وليس لي عنده شيء هكذا كان السلاف الصالح قال له بإني هذه الشات وخص ثمناها قال, لي. قال له ليست قال له قل صاحبها ماتت يا أخي أقول أكلها الذئب. قال له والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني فإني عنده صادق أمين ولكن أين الله أخواننا الكرام هذا الدرس إذا كان رفعنا جميعا إلى محاسبة النفس حساب دقيق في الحركات والسكنات والكلمات والخطرات والهفوات وعلى مستوى القرش كان سيدنا عمر بن عبد العزيز إذا كان يكلم شخص بقضية شخصية يطفئ استراج هذا استراج قال له سيدنا عمر رأى إبل ثميني قال لي من هذه الإبل قالوا هي لعبد الله بن عمر قال أتوني به جاءوه به قال من هذه الإبل قال هي لي شريتها بمالي الحلال وبعثت بها إلى المرعى لتثمن فماذا فعلت؟ الأية مخالفة ارتكبتها؟ قال عمر لابنه ويقول الناس يا بني ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين اسقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين وهكذا تثمن إبلك يابن يا أمير المؤمنين هل علنت لماذا هي سمينة لأنك ابني؟ قال هذه الابن وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلمين إذا درس الله حسيب حسيب بحاسد وحسيب بكفيك يكفيك أمر الدنيا والآخرة وحسيب يشرفك إذا عرفته ويرفع لك قدرك وحسيب يعطيك ما يكفيك إن هذا الدرس إن رفعنا إلى هذا المستوى والله استفدنا منه لأن العلم في الإسلام ليس هدفا بذاته العلم في الإسلام وسيلة وسيلة إلى صمو النفس فكلمة حسبي الله ونعم الوكيل عند كل هم عند كل حزن عند كل يعني موقف عدواني إنسان أقوى منا ناس تآمروا عليه قل حسبي الله ونعم الوكيل الله عز وجل بدافع عنك أقوى دفاع وبرفعك ويعلي قدرك وبينصرك على خصوبه حسبي الله ونعم الوكيل أخوان الكرام الذين عارضوا النبي أينهم الآن في مذلة التاريخ بالمذاب العديد أبو لهب أبو جهل وصفوان ابن أمية والذين أيدوه ونصروه أينهم الآن في جنات في أوضاع الجنات فأياك أن تكون في خندق معاد للدين إياك إياك أن تتجاوز الحد الله عز وجل حسيب ورقيب وخبير آخر شيء بالدرس من أدعية هذا الاسم إلهي أنت الكافي لمن ركن إليك القدير المتكفل بكل من توكل عليك أنت أسرع الحاسبين وغوص الطالبين إلا أنه إخواننا قبل ما كمّل فالله عز وجل قال كل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عقبة المكذبين وآية ثانية قال كل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عقبة المكذبين مرة فاء مرة ثم أحيانا المكذب الضال المضل المنحرف المعتدي الغاشم الطاغي هذا يمهله الله لحكمة يريدها تأتي ثم يبطش به سريعا لحكمة يريده فإذا كان تأخر الجواب تأخر الجزاء فعل سمة وإن جاء سريعا فعل الفاء فالله عز وجل الدعاء إلهي أنت الكافي لمن ركن إليك القدير المتكفل بكل من توكل عليك أنت أسرع الحاسبين وغوص الطالبين أشهدني نور اسمك الحسين حتى أتحلى بالسر العجيب فأحاسب نفسي قبل أن أحاسب وأطالبها بالقيام بالواجب قبل أن أطالب وحققنا بسر قولك حسبنا الله ونعم الوكيل واجعلني ممن أهتدي سواء السبيل وخلقني بمعنى اسمك الحسيب فأقوم لإخواني بحوائجهم من بعيد وقريب الآن تخلقوا بإخلاق الله الحسيب مول كافي إذا ربيت أولادك اكفيهم إن أطعمت الفقير فكفيه، إن أعطيت زكاة مالك أعط الفقير حتى يكتفي. الإمام الشافعي يرى كفاية العمر كله، أبو حنيفة يرى كفاية عام، طابور خمسمائة مرأة على العيد واقفين هويتك وبصمة مئة ورقة، مئة، مئتين، يعني إذا أعطيت فأكثري. كفاية العمر أو كفاية نعم. قال الآن تخلق تخلقوا بأخلاق الله الله عز وجل اسمه الحسيب الكافي أنت إذا أعطيت أكفي أعطي عطاءا جزيلا واجعلني ممن أهتدي سواء السبيل وخلقني بمعنى اسمك الحسيب فأقوم لإخواني بحوائجهم من بعيد وقريب حتى أتحقق بالشرف والحسب إنك على كل شيء قدير والحمد لله رب العالمين أيها الأخوة أسماء الله الحسنى الموضوع الأول بعد الإيمان بالله إنه أنت تريد أن تعرف الله الله, الله خلق السماوات والأرض أما أن تعرف اسمه الحسيب والخبير والمعطي والمانع والرافع والخافض والمعز والمزل هذه من صلب الإيمان بالله عز وجل والحمد لله رب العالمين. فيسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهينا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا ورضعنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة